「みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、み س ا ん、みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、みな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 じゃあ、今日は何を言うかというと、私たちは何を言うかというと、私たちは何を言うかというと、私たちは何 ث م う ن というと、私 م ちは ل を言うかというと、私たちは ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء إ ل ى اجل م س م ى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم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 فإذا الماء ا ه る ز ت وربت و た ن ب ت ت من كل ز و る بهيج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 ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيدهما يغيظ وكذلك انزلناه آ ي ا ت بينات وان الله يهدي من يريد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 ومن ََ يهن ُِ الله َُّ فما ََ له َُ من ِ مكر ُِْ م ٍ إ ِ ن َّ الله ََّ يفعل ََُْ ما َ يشاء ََُ هذان ََِ خ حصمان ْ اختصموا ََ في ربهم َِِّْ فالذين َََِ كفروا ََُ قطعت َِ لهم َُْ ثياب ٌَِ مِنْ يصب من ف ولهم ق رؤوسهم ا ح م م ي ي ص ر به ا في ب ط و ن ه مقامع والجلود ولهم م من حديد كلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا منها من غ م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 وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إ ل ا ان يقولوا ربنا الله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 ذلك ب أ ن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير